قصيدة طلبية لجلب الرزق والسهل لسيدنا الإمام علي كرم الله وجعله رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما قلت ملت مسل رزقٍ ونحِح القسط من عبدٍ وحرٍّ وتطفر الذي ترجو سريعا وتأمن من مخالفة وغري وفاتحة الكتاب فإن فيها لما أمليت سرا أي فلازم درسها رقبى عشاءً وفي صبح وفي ظهر وفي عصر وبعد صلاة كل يوم إلى السبعين تتبعها بعشري فلم تحتاج إلى أحد بشيء ولم تفجع لمكروه وغر فنى الماشيت من عز وجاه وعظم مهابة وعلق قدر وستر لا تغيره من النقصان تجري وتوفيق وإفراغ تواني وأمن من مكاء كل شر ومن فقر وجوع وانقطاع ومن بضش لفي نهر وأمر فَإِنْ تَفْعَلْ بِذَاكَ أَتَاكَ آتٍ بِهَا عَنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍ وَتُمْتَ مُجَلَّلًا فِي كُلِّ وَقْتٍ وَعِشْتَ بِنِعْمَةٍ فِي طُولِ أُمْرِي